فما كان دعواؤهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إن كنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا المرسلين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 قَلِينَ مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ لَمْ يَكُفِّرْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إذْ أَمْرُتُكَ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 قال فبما أغويني لأقعدن عليهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أي مالهم وعن أي مالهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين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 وقاسمهما إني لكما لم ندع صحين فدلهما بغرور فلما ذا قشّرته بدت لهما سوءاتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِصْطِ وَأَقِيمُوا رُجُوهَا كُبْرًا دَكُلِ مَسْجِدِهِ وَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ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 يا بني آدم إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ هَٰؤَالَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 فضل فذوق فذوق العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا, لولا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبلغونها عوجه وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل منسى ماهم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 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا, قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افضوا ان افضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفاء؟ فيشفعون لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 سقناه لبلد ميت فأنزلنا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات.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 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لناراك في سفاهة وإن إن لنا ظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا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 بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون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 قد جاءتكم بينة من ربك فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس ولا تبخس الناس أشياء أهب ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها للكم خير لكم إن كنتم مؤمنين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 فتولّا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبين إلا أخذنا أهلها بالبأس والضراع لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مسأبنا الضراو والسراء فأخذناهم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 ذلك القرآن قص عليك من أمبائها ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهده وإيو وجدنا وإيو وجدنا أكثرهم لفاسقين.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 قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنتَ تَأْتِي بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَعْصَى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 يأتوك بكل ساحر عليم و جاء السحرة فرعون قالوا قالوا إن لنا لاجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا, لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا مقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَاهُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ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 وَإِذَا جِئْنَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ لِسَائَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ووَوَعَدَنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرِينَ فَتَمَّ بِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهَا رُونَ خَلْفِنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ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 فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوته وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين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 ولم سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئلَم يرحمنا ربنا ويغفر لنا قالوا لئلَم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين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 قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأممين الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم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 فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتالهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ويوم لا يسبتون لا حيتالهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عماله عن عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم, من يسومهم سوء العذاب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 خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم, وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون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 سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستجرجهم من حيث لا يعلمون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 اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى وان عسى ان يكون قد اقترب اجرهم فباي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويثرب في طغيانهم يعمهون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 فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُمْ شُرَكًا فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِفُونَ أَيُشْرِفُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُنَّ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدَعُوهُمْ إلَى الْهُدَا لَا يَتَبِعُوْكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالِقُمْ فَدَعُوهُنَّ فَدَعُوهُنَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِيَ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبَصِّرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ دَعُوْ شُرْكَتَكُمْ ثُمَّ كِذُنْ فَلَا تُظْرُونَ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتول الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوه إلى الهداة لا يسمع وترهم ينظرون إليك